الشباب وهوس هو التقليد فلازم نلحظ في الآوينة الأخيرة ظاهرة التقليد الأعمى الأهوج للممثلين والمغنيين ولاعب الكرة والغربيين في كل أمور حياتنا في الملبس في المطعم في تسريحات الشعر في كل شيء حتى في طريقة تعاملنا مع الناس والشباب تجيب تكلمهم انتوا عم تتكلمهم انت تتكلم فريات انتوا سايبين الأصول سايبين الناس تذبح سايبين مشكلة تجيب تلاقي كلامنا مش شاب دول سيبين الناس تذبح في فلسطين، تذبح في العراق سيبين كل المجازر اللي المجازة التي تحصلوا في نفس البنطلون بتاعي موضة كلنا بنقلدها. أنلدها وطالما جات لنا من الغرب طالما شفناها على موثل من الموثلين طالما شفناها على لاعب من لاعب الكرة أصبح الأمر عادي جدا لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن أول من يستهزئ بها لماذا؟ هناك خلل.